اشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مستنون يا أيها الناس تأخوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفلسونهما رجالا وكذيروا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا انظروا لحالكم اعمالكم فيلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر المحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد هذا في ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع التصفير وبلغنا إلى قول الله على ذلك ومنع قضى بمثل ما به ثم وضع عليه لا ينصر أنه الله إن الله العفو وفور ذلك بأن الله يوجد الليلة في النهار ويوجد النهار في الآيلي وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليل سبحانه وتعالى ذلك إشارة إلى ما قص الله جل, جل في علا على ما قصر سبق ما قصر الله علينا سبحانه جل في علا ذلك إشارة إليه ومن عاقب بمثل ما عقب به ثم بغي عليه علي لأن الله في قوله من عاقب بمثل ما عقب به قلنا قبل ذلك أن في قوله تعالى من عاقب أرض الحق لا, لا يسمى عقوبة ورد المظلمة لا يسمى احتداء وضفع الظلم لا يسمى سيئة مع أن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال الله جل فعلا ومن عاقب مثل ما عقب به ثم أغي عليه لأن الله وقال الله تعالى من ابتدا عليكم فاعتادوا عليه بنفس ما اعتدى عليكم, عليكم. اذا المساله هنا الان المساله هنا الان رد المظلمه اخذ الحق كل ذلك ليس ليس فيه ليس فيه اعتداء ولا سيئه فيكون الامر على باب المشاكلة من باب المشاكله للرادع والزجر من باب المشاكلة للرادع والزجر ذلك ومن عاقبه فسماعه قوبة لأنه أخذ حقه وانتصر نفسه وليس عليه من الله يسأل. ليس عليه السبيل ها. قال ذلك ومن عاقبه بمثل ما عقب به ثم بغي عليه لا ينصر الله وقلنا هنا بإقائك وهذا أيضا كقول لا جعله وجزائه سيئتني سيئتني مثلها ها. ثم بغي عليه ظلما بإخراج من من داره بخارج من مكانه من وطنه نعم الله سينصره وكيره هنا نذر في مشرك مكه لقوا المسلمين الليله بقيت من المحرم فقاتلهم فنشدوهم اهل الاسلام الا يقاتلوهم في الشهر الحرام فابوا الا اقتتال فثبت المسلمون ونصرهم الله على على المشركين كما قال الله رب العالمين ثم بغي عليه لا لينصرنه الله ولما وقع في نفوسهم أن القتال بشهر حرام القتال بشهر حرام تحرم أنزل الله على تسلية لهم طال وإن الله لعفو غفور يعني الله جعل لكم نص وإن الله لعفو غفور غفر أن الله يغفر لكم لأنكم مرتدأتم ذلك وما انتم الا انكم من ضلوا وان عدوان عليكم الظلم فلا سبيل عليكم عند الله جل جلاله ان الله لعفو غفور وجمع بين العفو والمغفره ان الله لعفو غفور يعفو الله جل جلاله عن السيئات يعفو الله جل في علا عن التجاوزات فانه الله حليم وعفو وغفور يغفر هذه السيئات والخطيات ولا يعاقب عليها ان الله لعفو غفور وهذه أيضا فيها تلالة واضحة جداً, جدا على أن من أحسن يطمع في كرم الله جلالة وأن الله لا يقابل إحسانه إلا بالإحسان وقال الله سعال هالجزاء الإحسان إلا, إلا احسان وقال ما على المحسنين من سبيل يعني حتى ولو كانت هناك في الثناية بعض الزلات والسيئات بعض الخطيات بعض التجاوزات لكن في غالب حاله الإحسان. اللهم اشملنا بعطفك ورحمتك ورحمة الرحمن في غالب حاله الإحسان من الإحسان هذا لا سبيل لا يعني ما عليه من سبيل كما قال الله على ما على المحسنين من سبيل وقد قال وقد قال الله هنا في هذا الباب ذلك ومنعكم ازماع الطلبية ومغي علينا انصرنا الله إن الله لعفو غفور ولذلك جعل الله أعظم الثواب للجهاد وللمجاهدين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر له في أول دفعة من دمه يغفر له عند أول دفعة من دم. وأبو محجن السقفي أنتم تدرونا شوفونا مع المحصين بن سبيل أبو محجن السقفي لما كان موثوقا ودار القتال بين أهل الإيمان وأهل الكفران وكاد يبتل ذلك حتى حل وثاقه امرأة سعد نبي عقاس فقاتل بشراسة أهل الكفر وكان سعد يقول لولا أنني أوثقته بيدي أقولت هذا بمحجد السقف حتى حتى انتهى الختال وعلم سعد بالقضية فقال والله لا أشجدك بالخبر مرة ثانية قال وانا والله لا أعوذك, أعوذك ذلك قاتل يعني لا أشرب الخبر مرة ثانية المراد المقصود هنا إقعاد ما على المحسنين من سبيق قد قد تقع تقع اسالهنات تقع الذلات والسقطات والتجاوزات والسيئات لكن من كان هول بحار الاحسان فإن الله يشمله بعطفه وان هذا الاحسان يغفر يغفر في بحر هذه الحسنات ولذلك يقول المتهميه وان الكبيره من هؤلاء الصحابه يعني أن الكبيره قد بحسنات كبار فتغمر الكبيرة في بحر هذه الحسنات الكبار تغمر الكبيرة في بحر هذه الحسنات الكبار ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا لينصرنه الله إن الله لعفو وفور ذلك بأن الله يولج ليلة في النهار ويولج النهار في الليب وأن الله سميع رصير في ذلك إشارة إشارة لإيش كما قلنا في ذلك الأولى ذلك الثانية إشارة إشارة, إشارة إيش ذلك بأن الله يولج الليلة في نهار ويولج النهار في الليب ذلك هنا اشارة ليش فأكيد أنا صدقاء العبد الشمان هي في اليوم النهار أنا أعطي قولها على الخالق الديوش في اليوم جيد هي ممتزين ممتزين, ممتزين. تعال جاء محمد صبرو التي أتى بها صحيحة يعني. ذلك إشارة نعم ذلك إشارة إلى نصر الله لنفعلها يعني ذلك هنا الثانية كانت إشارة إلى نصر الله جل عَلَا يعني هذا النصر الذي نصر الله بإعباده المؤمنين الذين ظلموا ورد الظلم ثم أقعا للظلم الآخر نصرهم الله جل الف ذلك النصر بقدرة الله بقوة الله فهو العلي القدير هو القاهر فوق عباده يبين لنا الله ذلك النصر الذي نصر الله جلال عَلَا للمظلوم على الظالم بقوة الله وجبروت الله قد لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك وأن النصر لا يكون إلا من الله وما النصر إلا من عند الله فقال إشارة ذلك يعني ذلك النصر ممتاز سألت بها وأتى بها الآن إشارة أنه لا تكفر نعم هذا صحيح ممتاز فيكون هنا الإشارة إلى نصر الله علاء فأولى أن الله جل نصر عباده الله جل وتكفل لهم بذلك ليعلم الجميع بأن الله ينصر عباده وأن الله لا يضيع أولياءه وأن الله لا يترك أولياءه كذلكم سائغة, سائغة يعني في أفواه الكافرين أو أن الله دعال يسلم لهم عباده أولياءه لا والله لا والله ثم لا والله وإن الله لا يضيع أولياءه انظروا على مر الدهور والعصور وعلى مر الأمم كيف نصر الله أنبياءه وأصفياءه وأولياءه وكيف فعل الله بشامئهم والذين كانوا يكيدون لهم ما فعل الله جد على بقوم نوح أغرق الدنيا بأسرها وما نجى إلا نوح من معه في السفينة فدعا ربه أني مغلوم فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهامر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر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 إن معي ربي سيهديه فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم قال الله في الآيات أخرقنا ثم الآخرين وانجينا موسى ومن معه أجمعين فلا والله ثم لا والله أن الله جل فعلا لا يضيع أوليائه وأصفيائه وإن الله ناصره قال الله تعالى وكان حقا علينا ننجي المؤمنين قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا والذين أمنوا فهنا إشارة إلى أن الله جل في أولاء تكفل بالنص الأوليائه على أعدائه فذلك النص لأن الله القوي القاهر لأن الله هو العلي القديس قال ذلك بأن الله يونج يدخل يعني بأن الله على كل شيء قدير وأن الله إذا قال له كد فيكون فأظهر هنا ولأن النصر من الأوازم مظاهر الربوبية أظهر الله في الآيات جلائم مظاهر من مظاهر الربوبية المرء بأن النصر من عند الله تلك أولاده فكانه قالوا أنا أنصر هؤلاء بخدرتي ومن قدرتي أنني أولج أنني أولج الليل في النهار واننهار في الليلducر Veronajn Maudul Nabi katver zatzymajit ta batalμα germanic CORPAMP 2 ayata l tatalab Naabe klamand allemaal Kate Ger Stack into klamandu구�ing Jeb kab engineeringуп lungsab Nawaz Min氓 wahad ya zat FatalJO إنا de Klamα al-Qamera Arawad Naimada al-Qamera Baza. آية الليل ودعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أجلناه طائره في عنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابك كذا بنفسك اليوم عليك حسيبا تبارك الذي جعل في السماء بروجة وجعل فيها سراجة وقمرة منيرة وهو الذي جعل الليلة والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورة وفي الآيات قايتم انجعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إلى آخر الآيات الغرض المقصود بأن الله جل في علاء بيّن أن من عظيم من عظيم ربوبية الله جل في علاء من عظيم ربوبيه اللد جنافعلاء أن جعل الليل والنهار من آياته وكانه قال النصر من عند الله لأنه القوي القادر ومن قدره الله جل وعلا أنه يرج الليل في نار ويرج في الليل ويمد هذا ويقص هذا ويقص هذا, هذا, هذا, هذا, هذا ويمد هذا ترون الفرق بين الليل والنهار في الصيف والشتاء الليل يطول في الشتاء ويصدر في الصيف والله له حكم وتكون الفصول, أربعة أو الفصول المختلفة المتنوعة تلال على عظيم ربوبية الله جل في علام وأن الله سميع بصير وأن الله سميع يسمع دعوة المظلوم ولا يردها فليس بينها وبين الله حجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال اقتقي دعوة المظلوم لأنه ليس بينها بين الله حجاب هذا حديث محاذ حديث عمر قال واتق دعوة المظلوم ولو كان فاسقة وفي رواية أعظم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرة دعوة المظلوم لا تذهب والله على كل شيء قديس والله على كل شيء قديس ذلك قال هو نصرهم ويلجي النار ويسمع الدعاء ويستجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيب لي ولأمن بي لعدهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفر في الرؤية فيردهما صائبتين وأن الله سميع بصير بصير سبحانه وتعالى بهم حيث, حيث جعلهم أهلا للتقوى وللإيمان وللإسلام وجعلهم للناس قادة وآئمة قال, قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فمنه هذا هدى الله ومنه من حقك عليهم الضلالة فهو بصير بهم يعلم أنهم, أنهم لهم الأهلية لحمل الإسلام ورؤية الإسلام والإيمان واهتداء واختداء الناس بهم فحملهم هذه الحمالة ورفعهم على الناس وجعلهم الناس أصوى وقادة وقدوة وأئمة للمتقين والله بعباده عليم الحكيم والله بعباده عليم الحكيم سبحانه جل في علا طال... قال قال يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وان الله سميع بصير ذلك اي ما فعل الله جل وتعالى تعظيدا ونصره وتوفيقا لعباده المؤمنين بان الله هو الحق أي بأن الله والإله الحق سبحانه وتعالى وينصر الحق وأن هؤلاء معهم الحق وأنهم مظلومون والله على نصرهم لقدير فإن الله الحق وأنه يدافع عن الحق وأنه ينصر الحق فكان ضمن شهادة لهؤلاء الذين نصرهم الله وتعالى أنهم على الحق المبين وما نصرهم الله إلا لذلك وأن الله هو الحق سبحانه وجل في علاه وهو الإلهي الحق المستحق أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل أن ما يدعون من دون الله من الآلية من الآلية الباطلة باطل لم ينزل له به من سلطان وأن الله واحد أحد فرض صمت لم يلد ولم يولد سبحانه وجل في العلا الله هو الواحد الأحد قال بأن الله هو الحق وأن ما يفعون ودعوة الحق لابد أن تنتصر هذه فيها بشارة أن من كان الحق فعاقبة الأمر إليه وأن من كان الحق راياته التي ستكون مرفوعة وأن الله سيمكن له لدعواته وأن الله هو الحق ويرفع الحق وأهل الحق لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وقال يتزال الطائفة من أمتي على الحق الظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم وفيها بشارة كما قلت أن أهل الحق لا بد ان تعلوا راياتهم قال الله تعالى النبي فاصبر إن العاقبة المتقين وأن ما يدعونا قرأ ابن كثير وابو عمر وحمزة والكسائي حفظ عن عاصم يدعونا أما نافع فقرأ نافع ابن عامر وابو بكر بن عاصم بالتاء تدعونا وأن ما يعبدونا من دوني هو الباطل نعم ناسة الله التوحيد ناسة الله الإخلاص في ذلك الفؤاد المصفطة من انتصر بعد ظلمه فلا سبيل عليه إبات الحكم والتعليم وأن غالب الأحكام معللة إبات الحكم والتعليم وأن غالب الأحكام معللة حتى في الخبر هنا ذلك من الله أجيوه للجلية نار يعني نصرهم والنصر منه لنور طويل قادر العديد المختلف في قول ذلك هو العليه الكبير الاذبات العلو لله جنة فعلا وهو الكبير سبحانه جنة فعلا في, في صفاته في ذاته وهذا سيت تصيره في الكلام على العليه الكبير لكبرياء الله وعظمة الله جنة فعلا سيت ان شاء الله في الروس القادم في اسئلة حتى تتم سعادتنا اليوم او الليلة بإذن الله بختام كتاب السفرينية الله أكبر المحال وتثاوت المكانات وتثاوت أيضا القدرات يعني الحق أن الحكمة أن يضع شيء في الموضوع وأن الشريعة وغراء لما جاءت جاءت لا بين مسترقين جاءت تسوي بين المتماثلين فهو لا يمكن أن يعامل من كان متفوقا متقدما مثل ما يعامل من كان متأخرا ولا يعامل من كان حريصا مقبلا كمن كان متبطئا هذه لابد أن يفهمها يعني طالب إن ابتداء في هذا الباب لا يعد ظالما إن كان بهذا أما إن استوي وفرق بينهما في المعاملة نعم عدد ظالمه إلا لمصطحة إن اخترت ذلك فهذا عمرت إذناء نعم طيب